الله عليه وعلى آله وصحبه من أما بعد مع الدرس الرابع والأربعين من دروس شرح الشاطرية وما بداية فرش حروف سورة التوبة. قال الناظر رحمه الله تعالى: ويكسر لأيمان عند ابن عامر أوحد حق المسجد الله لولا لو عشيراتكم بالجمع صدقن ونوينوا زير رضا نصا أو رضى نص فمن كسر كلا. ويكسر لأيمان عند ابن عامر أي قرأ ابن عامر بكسر الهمزة فيه إنهم لا إيمان لهم مصدر آمن وقرى الباقون بفتحها كذا إنهم لا أيمان لهم لا أيمان أي جمع يمين وبعده قال ووحّل حق المسجد الله لولا قرى ابن كثير أبو عمرو بسكون السين وحذف الألف في ما كان للمشركين أي يعمروا مسجد الله ما كان للمشركين ان يعمروا مسجد الله على الافراد في الموضع الاول والمقصود به المسجد الحرام وقرأ باكون بفتح السين اي يعمروا مساجد الله وبعدها الف اي يعمرون مساجد الله على الجماعه ليعم جميع المساجد وأولها المسجد الحرام وتقيده الموضع الاول ليخرج الموضع الثاني في انما يعمر مساجد الله فإنه لا خلافة في قراءته بالجمع عند كل القراء عشيراتكم بالجمع صدق ونوين وعزير رضى نص وبالكسر وكلاء روى شعبه بألف بعد الراء في لفظ وعشيراتكم قل إن, كان قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوالكم وأزواجكم وعشيراتكم هكذا بالجمع لشعبه وقرأ الباقون بدون ألف على دفرات وعشيرتكم قوله وَنَوَّنُوا عزير رِضَى وبالكسر وَبِنْكَسْرُهُ كِلَى قرأ الكساء وعاصم بتنوين الراء في لغة وقالت اليهود عزيرون ابن الله على أنه اسم منصرف في وقالت اليهود عزيرون ابن الله وكسر نون التنوين تخلصا من التقاء الساكنين وقرأ الباقون بضمة واحدة بدون تنوين على أنه اسم منوع من, من الصرف هكذا وقالت اليهود عزيرون ابن الله يضاهون ضم الهاء يكسر عاصم وزيد همزة مضمومة عنه وعقلة يضل, يضل بضم الياء مع فتح ضاده صحاب ولم يخشوا هناك مضللا. وأن يقبل أن تقبل التذكير شاع وصاله ورحمة المرفوع بالخضف اقبلا ويعفى بنون دون ضم وفاءه يضم تعذبتاه بالنون والصلة وفي ذاله كسر وطائفة بنصب مرفوعه عن عاصم كله اعتلى وحق بضم السوء مع فتحها وتحريق ورش قربة ضمه جلى ومن تحتها المكي يجر وزاد من صلاة توحد وفتح التاشذا على ووحد لهم في هودة ترجو أمزو صفا نفر أو صفا نفر مع مرجئون وقد حلا وعم بلاواو الذين وضم في من أسس مع كسر وبنيانه ولاء وجر فن سكون الضم في صف كامل تقطع فتح الضم في كامل العلة يزيغ على فصل يرون مخاطب فشة وماي فيها بأين قملا تضعون ضم الهاء يكسر عاصم يكسر عاصم وزدهمزة مضموما عنه واقلا أي قرأ عاصم بكسر الهاء بدلا من ضمها وزيالت همزة مضمومة بعدها في لظ يضاهئون قول الذين كفروا من قبل يضاهئون هكذا يقرا عاصم وقرا غيره باقي القراء بضم الهاء وبدون همز الها يضاهون ومعنى واحد وهما وهو مشابه يضل مضم الياء ما فتح ضاده صحاب قرأ حمز والكساء وحفص مضم الياء وفتح الضات إنما النسيء زياده في الكفر يضل به الذين كفروا يضل به الذين كفروا لبنية للمفعول من أضل وقرأ الباقون بفتح اليا وكسر الضاد يضل به الذين كفروا لبنية الفاعل من ضل وفاعله الاسم الموصول قوله ولم يخش هناك مضللة أي أن حمزة والكسائية وحفصا لا يخافون من ينسب إليهم الضلال أو يعيبهم في قراءتهم وأن تقبل التذكير شاع وصاله قرأ حمزة والكسائي بياي التذكير فيه وما منعهم أي يقبل منهم نفقاتهم أي يقبل بياي التذكير وقرأ الباقون بتاعة التأنيث أن تقبل منهم نفقاتهم لأن نائب الفاعل كلمة نفقاتهم مؤنث غير حقيقي ولكون له فصل بين الفعل ونائب الفاعل بالجار والمجرور نعم ورحمة المرفوع بالخضف أقبله قرأ حمزة بالخضف فيه ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم ورحمة هكذا يقرأ حمزة بالخض عطفا على لض خير كل أذن خير لكم ورحمة بالرفع على, على عطف على كلمة أذن قل أذن خير لكم وهو رحمة. أي هو أذن خير وهو رحمته صلى الله عليه وسلم ويعفى بنون دون ضم وفاءه يضم تعذى التاه بالنون والصلاء وفي ذاله كسر وطائفة بنصب مرفوعه عن عاصم كله اعتلى قال عاصم بنون العظم مفتوحة وفاء مضمومة بالبناء للفاعل في نظم النعفو وبنون العظم مضمومة وكسر ذال فيه نعذب طائفة ونصب طائفة الثانية فتكون قراءة عاصم هكذا إن منكم نعذب طائفة بأنهم هكذا يقرأ عاصم وقرأ بيقول ببناء الفعلين للمفعول هكذا إن يعف عن طائفة منكم تعذب طائفة ولا بالفعل الاول الأول الجاره مزور عن طائفة ولا بالفعل الثاني طائفة المرفوعه نعم في كلمة الطائفة الثانية قال وحق بضم السوء مع سالفة حها قرأ ابن كثير وابو عمرو بضم السين في نظ عليهم دائرة السوء هنا في سورة التوبة وكذلك الموضع الثاني في سورة الفتح اللّه نبّ الله ظنّ السوء عليهم دائرة السوء عليهم دائرة السوء هكذا يقرأ ابن كثير وابو عمرو بضم السين في الموضعين بمعنى العذاب والبرر والبلاء وقرأ الباقون بفتح السين في الموضعين عليهم دائرة السوء وهذا للذم قولوا وتحريك ورش قربة أي روى ورش بضم الراء في لفظ قربة لهم قربة وقرأ الباقون بسكون الراء قربة لهم ومن تحتها المكي يجر وزاد من قال ابن كثير بإثبات حرف جر حرف المئة من الجار, الجار وحظ لفظ تحتها فسائر المواضع في القرآن فيقرأ واستابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار من تحتها هكذا يقرأ الكثير بزيادة من وجر تحتها من تحتها وقرأ الباقون تجري تحتها الأنهار بدون من ونصب تاء تحتها نعم على أنه مفعول به قوله صلاتك وحد وافتح التاء شذل على ووحد لهم في هود أي قرى حمزه والكساء وحص بالإفراد وفتح التاء في لفظ وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم هنا في سورة التوبة وكذلك في سورة هود قالوا يا شعيب أصالاتك تأمركا لكن في سورة هود مع رفع التاء أصلاتك وقرأ الباقون بالجمل في الموضعين لكن بكسر التاء في سورة التوبة ان وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم إن صلواتك سكن لهم هكذا يقرأ ذاك القراء غير حمزة والكثير يحفظ وفي سورة التوبة قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك قالوا ترجع همزو صفا نفر مع مرجئون وقد حل، أي قرى وابن كثير وابو عمر وابن عامر بهمزة مضمومة بعدها واو في وآخرون مرجئون لأمر الله هنا في سورة التوبة وموضع في سورة الأحزاب ترجع من تشاء ترجع لكن بدون واو بعدها في سورة, التوبة في سورة الأحزاب في سورة الأحزاب بهمزة بعد الجيم وليس فيها واو من أرجعته أي أخرته وقرأ القاقون بدون همز في الموضعين وآخرون مرجون لعمر الله ترجي من تشاء منهن قيل من أرجيته بمعنى أخرته وقيل من الرجاء قولوا وعم بلا الذين قرأ نافع عامر بدون واو قبل والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا والذين اتخذوا يقرأ نافع ابن عامر بدون واو الذين اتخذوا مسجدا ضرارا كما رسمت في المصحفين الشامي والمدني نعم وقرأ الباقون بالواو والذين اتخذوا مسجدا ضرارا كما رسمت في مصاحفه وضم في من أسس مع كسر وبنيانو والأوila قرأ نافع ابن عامر بضم الهمزة وكسر السين في أما أسسا وميل المخول ورفع لفظ بنيانو نائب فاعل في الموضعين اصل اسس بنيانو على تقوى من الله ورضوان الخير اما اسس بنيانه اسس بنيانو في الموضعين هكذا يقرأ نافع وابن نعم لا الباقون بفتح الهمزه والسين في الفعلين على البناء للفاعل ونصب بنيانه بعدهما على انه مفعول به هكذا اثبت اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان الخير اما الاساس بنيانه وجرف وجرف سكون الضم في صفه كامل قرأ حمزه وشابه وابن عامر بسكون الراء بدلا من ضمها في من أسس على جرف بسكون الراء حمزة وشوبة وابن والباقون يقرأون جورف بضم الراء تقطع فتح الضم في كامل العالم قرأ حمزة وابن عامر وحفص بفتح التاء بدلا من ضمها إلا أن تقطع قلوبهم تقطع أكذا قرأ حمزة وابن عامر وحفص مبنيا للفاعل واصلوه تتقطع حذفت منه إحدى التاءين وقرأ الباقون بضم التاء تقطع إلا أن تقطع قلوبهم مبنيا للمفهول مضالع قطع لا. بعدها قال يزيغ على فصل قرأ حفص وحمزة بها التذكير من بعد ما كان يزيغ قلوب فريق منه من بعد ما كان يزيغ وقرأ بقول بتاع التأنيث من بعد ما كان تزيغ قلوبه لا يرون مخاطب فشل أي قرأ حمزة بتاء بياء الغيب قرأ حمزة بتاء الخطاب ترون مخاطب فشل أولا ترون أنهم يفتنون يقرأ حمزة بتاء الخطاب أو لا ترون وقرأ البكوم بياء الغيب أو لا يرون قوله وماي فيها بيائين حملة أي ورد في سورة التوبة ياء من ياء الإضافة هما فقل لا تخرج معي أبدا وهذا الموضع يفتح أهل سما وابن عامر وحفص ويسكنه صحبة حمزة الكساء وشعبة الباقون والموضع الثاني ولن تقاتلوا معي عدوا ويختص حفص وحده بإسكانه فحفص وحده الذي يقرأ ولن تقاتلوا معي عدوا والباقون يقرأون ولن تقاتلوا معي عدوا بإسكان أليان انتهت بهذا سورة التوبة وفي فرش حروف سورة نوس على نبينا عليه الصلاة والسلام قال الناظم رحمه الله ويجاع را كل الفواتح ذكره حمن غير حفص ط ويا يا صحبه اليله وكم صحبه يا ك و الخلف ياسر و ها صفر حلوا وتحت جرى الحلى شفا صادقا حميم مختار صحبة بصر وهم ادرا و بالخلف مثله لورش بين بين و نافع لدى مريم ها يا وحاجدوا قرأ بالإضجاع أي بالإمالة الكبرى ذكره حمن أي أبو عمر وابن عامر وشعبة وحمزة وكسان ذكره حمن غير حقص هذا هؤلاء يقرؤون بإمالة الراء الوالدة في فواتح سور سورة يونس وسورة هود وسورة يوسف وسورة إبراهيم وسورة الحجر ألف لام وفي أول سورة الرعد ألف لام ميم ري هكذا يقرأ أبو عمر وابن عامر وأبن وشعب وحمزة الكساة من إمالة الكبرى المقصود بها الأضجاع والمرتبة الثانية وقللها ورش والدليل وذراء لورش بين بين فورش يرويها التقليل في كل الفواتح الست هكذا ألف لام في كي يونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر اما في سوره الرعد الف لام هكذا يقل الورش وقل بقول قال قال يا صحبات الولا أي أمال و حمزة و وشعبه أمال الطاء في أول الطاءها سورة الطاءها والطاء في سور الشعراء والقصص والنمل قا س سيم في اول سورتي الشعراء والقصص وقا سيم في أول سورة النمل بالإمالة لحمزة والكساء وشعبه ويا أي أمانه كذلك الياه في أول سورة ياسين هكذا بسم الله الرحمن الرحيم ياسين هكذا يميل حمزة وقساة شعبة وفتحا غيرهم وكما تقدم الدليل بعد ذلك قال وكم صحبة يا كاف والخلف ياسر وها صفرة الياء اليا والها في أول سورة مريم براتب القرى أولا يميل اليا فقط كم صحبة يعني أمال الياء فقط حمزة والكسائي وشعبة وابن عامر فالذي قال والخلص ياسر أي هذا خلاف للسوسي ولا يقرأ به لأمال الياء لا يقرأ بهذا الخلاف وها صف رضا حلو أي أمال الهاء شعبة والكساء وأبو عمر ونأخذ الخلاصة في الهاء والياء في أول مريم على النحو التالي أمال الهاء والياء معا شعبة والكسائي. هكذا بسم الله الرحمن الرحيم كاف هي عين صاد المرتبة الثانية أبو عمرو أمال الهاء وفتح الياء هكذا كاف هي عين صاد المرتبة الثالثة ابن عامر وحمزة أمال الياء وفتح الهاء هكذا كاف كافهاي عين صاد نعم ورش له التقليل في الها والياء قولا واحدا والدليل ولنافع لدى مريم هايا ومعنى ولنافع أي من الروايتين والصحيح أن ورش له التقليل وقالوا له الفتح قولا واحدا هكذا ورش يقلل هكذا كافهاي عي صاد والبقول لأبو الفتح في الها والياء هكذا كافها يا عي صاد وتحت جنة الحلاء أي أمالها في أول سورة طهاء التي هي تحت سورة مريم ورش وأبو عبر وحمز والكساء وشعبه وهذه الأمال الكبرى الوحيدة لورش في القرآن ونطقها هكذا أولا حمزة والكساء وشعبة سيميلون الطاء والهاء هكذا طه و أبو عمرو وورش يميلان الهاء فقط ويفتحان الطاء هكذا طه بعدها قال حميم مختار صحبة أي أمال الحاء هي الحاء في حاميم في السور السبعة التي افتدحت بحاميم وهي من بداية غافر إلى الأحقاف. أمال الحاء مختار صحمة ابن ذكوان وحمزة الكسير الشعبة هكذا بسم الله الرحمن الرحيم حاميم هذه الإمالة في حلط حميم في سورة غافر وفصلة و. الشورى والزخرف والدخان والجاثية والأحقاب سبع صور افتتحت بحالي أما نتحق فيها ابن ذكوان وحمزة الكسائي وشعب نعم وقللها ورش وابعم عمر من قول الناظم وحاجده حلى أي بالتقليل لأنه عطفا على وذراء لورش بين بين بين ونافع لدى مريم يا وحاجدو حلى يعني هذا البيت كله بالتقليل وحاجدو حلى كذلك بالتقليل لورش وأبو عمر هكذا بسم الله الرحمن الرحيم حاميم هكذا يكون تقليل الوارش وأبي عم. والباقون بالفتح حاميم قال بعد ذلك وبصر وهم أدراء وبصر وهم أدراء أي لفظ أدراء حيث جاء في القرآن أماله أما أبو عمرو البصري وهم الضمير يعود على مختار صحبة حمزه الكساء وشعبه الا انه قال وبالخلف مستله أي ابن زكوان له خلاف فيميل ابو عمرو وشعب وحمزه الكسائي الراء في ولا ادريكم به وما ادريك ما يوم الدين وما ادريك ما هي حيث ما جاء لفظ اجرى يميل أبو عمرو وشعب وحمزة الكسائي قولا واحدا وابن زكوان له خلاف وجه بالاماله مثل عمرو بالفتح بعد ذلك التقليل يقرا ولا ادراك به وما ادراك ما يوم الدين ورش يقلله قولا واحدا والدليل وذراء لورش بين بين والباقون بالفتح ولا ادراك به وما ادراك ما يوم الدين قال بعد ذلك نفصل يا حق أو يا حق علاسة. علا يفصل يا, يا حق علا قرأ ابن كثير وأبو عمرو حفص بالياء يفصل الآيات لقوم يعلمون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون بالياء ابن كثير وأبو عمرو حفص والبقون يقرؤون نفصل الآيات بالنور قوله ساحر ضبع القرء ابن كثير الكفيون المرمز لون بالضاء من ضبع بسين مفتوحة وألف بعلها وكسر الحاء. قال الكافرون إن هذا لساحر نبيل. لساحر على رأس نفاعل هكذا قرأ ابن كثير الكفيون. فقرأ الباقون بكسر السين من غير ألف وسكون الحاء. الحاء قال الكافرون إن هذا لسحر نبيل. قوله وحيث ضياء وافق الهمز قنبلا أي روى قنبل بقلب الياء همزه في لف ضياء هنا في سورة يوسف في قوله تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء وفي سورة الأنبياء ولقد آتينا موسى وهابون الفرقان وضياء نعم وفي سورة القصص قل أرأيتم جعل الله عليكم الليلة سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضئاء هكذا يقرأ قنبل بالهمزة في لفظ الضاء في هذه الموضع الثلاث فقرأ الباقون بالياء بياء حيثما ورد في موضع الثلاث قوله وفي قضي الفتحاني فعالف هنا فقل أجل المرفوع بالنصب قميلة أي ابن عامر بفتح القاف والضاد وقال بالياء ألفا في لفظ ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضى إليهم أجلهم في مبني الفعل مبنيا للفاعل ونصب لفظ أجلهم مفعول به لقضى إليهم أجلهم هكذا يقرأ ابن عامر وقرأ الباقون بضم القاف وكسر الضاد وفتح الياء لقضي إليهم مبنيا للمفعول ولفظ أجلهم بالرفع على انه لا فاعل البقول يقرؤون لقوبيا إليهم أجلهم كما نقرأ لحفص قال وقصر ولا هاد بخلف زكى وفي القيامة لا الأولى وبالحال أولى يقرأ ابن كثير بخلف من رواية البزي بحذف الألف التي بعد اللام في ولا أدراكم به ولا أدراكم به هكذا يقرأ ابن كثير بخلاف من رواية البزي وفي سورة القيامة في الموضع الأول منها لا أقسم بيوم القيامة. لا أقسم بيوم القيامة على أنها لام ابتداء. وبحرف اللام قرأ الإمام الداني من لواء البزجي على الفارسي. وقرأ البقول بإثبات الألف بعد اللام في الموضعي ومعه البزجي في الرجث الثاني. فقي قرأه الإمام الداني على أبي الحسن وابن فتحالس. ونرى قول الناظم وبالحالة الأولى أي حرف الألف في قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة نقول بأن اللام لما جعلت لام ابتداء. عيله الفعل المضارع عيله الفعل المضارع للحال جعلته للحال مع صلحيته في ذاته للحال والاستقبال نعم قوله بعد ذلك وخاطب عما يشركون هنا شبه وفي الرومي والحرفين في النحل اولا اي قرأ حمزة الكسائي بتاء الخطاب في قوله تعالى عما تشركون في سورة يونس في سوره يونس آه. قل أنت بما لا يعلمه في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما سبحانه وتعالي عما تشركون هكذا يقرأ حمزة الكسائل كتاب خطار وفي صورة الروم الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما تشركون سبحانه وتعالى عما تشركون هكذا أقرأ حمزة الكسائل وفي سورة النحن موضعان أتي أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالي عما عم تشركون والموضع الثاني خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما عم تشركون وليس في سورة النحن غير هذين الموضعين وقرأ الباقون بأي الغيب في المواضع كلها عما عم يشركون سبحانه وتعالى عما عم يشركون تعالي. بعد ذلك قال يسيركم قل فيه ينشركم كفر قرأ ابن عامل هو الذي ينشركم في البر والبحر بياء مفتوحة ونونساكنة وشين مضمومة ينشركم من النشر الذي هو ضد الطي بمعنى يفلقكم وقرأ البقول يسيركم بياء مضمومة وشين مفتوحة وياء مكسورة مشددة جردنا كلمة يسيركم من التشكيل والنطق تصلح لقراءة ينشركم وتصلح لقراءة يسيركم لأن خط المصحف لا يحتلق القراءتين، ولكن الذي يفادق بين القراءتين النقط والتشكيل ومعنى يسيركم أي يحملكم على السير قوله بعد ذلك متاع سوى حفص برفع تحمل أي متاع سوى حفص برفع تحمل أي قرأ كل القراءة إلا حفص برفع العين إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا متاع على أنه خبر كلمة بغيكم وراوى حفص بالنص متاع الحياة الدنيا مصدر مؤكد, مؤكد. قال بعد ذلك وإسكان قطعا دون ريب وروده قراب كثير والكسائي بإسكان الطاق كانما كأنما أغشيت وجوه من الليل مظلمة قطع كد الطاء مع القنقلة قيل سوال الليل وقرأ الباقون بفتح الطاء قطعا من الليل مظلماء جمع قطعة قوله وفي باء تبلو التاء شاعة نزلاء أي قرأ حمزة والكسائي وذلك تسلو كل نفس ما أسلفت والمراد أن أي تقرأ كل نفس ما عملته مسطرا في صحف الحفظة وقرأ الباقون بالباء بعد التاء هنالك تبلوا كل نفس ما أسلفت من البلاء أي تختبر النفس ما قدمت من العمل فترى قبحه وحسنه نعم. قال بعد ذلك ويا لا يهدك اكسر صفيا وها هلل وأخفى بنو حب وخف وففف شنشلا الخلاصة في هذه الكلمة كلمة لا يهدي خلاصة القراءات الوالدة فيها ومداري القراء على النحو التالي أولا روى شعبة لكسر الياء والهاء لا يهدي على أن أصلها لا يهتدي فسكرت التاء لتضغم في الدال فقسرت الهاء تحلصا من التقاء الساكنين وقسرت الياء قبلها تبعا لكسرة الهاء وهذا نأخذه من قول الناظم ويا لا يهدي اكسل صفية فهو يكسر الياء بعد ذلك قال وها هلال أي أن شيخاه عاصبا يكسر الهاء فيكون شعبة بكسر الياء وكسر الهاء ثانيا روى حفص بفتح الياء وكسر الهاء لا يهدي وتوجيه هذه القراءة مثل توجيه رواية شعبة إلا أن حفصا أبقى الياء مفتوحة على الأصل نعم فالدليل وها هنا أي أن عاصما يكسر الهاء فحفص يكسر الياء ويكسر الهاء نعم ثالثا لقالون وأبي عمر فتح الياء واختلاس فتحة الهاء وتشديد الدار هكذا لا يهدي لا يهدي في اقتلاس فتحة الهاء مع تجين الدال ولقالون وجه آخر ولو أن الله لم يذكره وهو بسكون الهاء مع تجين الدال ولو أن سكون الهاء مع تجين الدال صعب في تحقيق النطق به لأن الهاء لم حينما تسكن والدال المشددة الأصل فيها دالين الأولى ساكنة في التقي فلا فلابد من تحريك الهاء بعض الشيء ولكن يكون الغالب فيها السكون هكذا لا يهدي لا يهدي نعم والأجهاز صحيحان مقرون بهما لقالون ودليله دليل قراءة أبي عمرو وقالون وأخفى بن حدد ولكن كل هؤلاء قالون مع تجريدنا لم يذكر في في البيان بعد ذلك.